في ادائه في دروسه وقراءته في الحلقه وما يعتمده فيها في الدروس والقراءه او في الحلقه مع الشيخ والرفقه ويعني به مع الشيخ الدروس التي ياخذه عن شيخه ومع الرفقه المراد به ما يتعلق بالمذاكره قال وهو 13 نوعا قد عرفنا ان هذه على جهه التقريب اراد ان يذكر شيئا من الامور المهمه التي ينبغي العناية بها وذكر الأول قال الاول يبتدئ اولا بكتاب الله العزيز ويتقنه حفظا وسبق بالامس بيان, بيان أن العصر الذي قد يفهم من كلامه رحمه الله تعالى هنا هو ما يتعلق به بالحفظ وعرفنا جملة من الأصول والقواعد التي ينبغي اعتمادها فيه في الحفظ فلا علم إلا الا بحفظ هذا العصر الذي ينبغي ان ينظر فيه ثم الاصول المتفرعة على هذا الاصل ذكرناها جمله واو تفصيلا ثم ينبغي أن يذكر ان العلم الذي يراد حفظه لا يكون النظر فيه باعتباره الصوره فقط انما النظر فيه باعتبار الحقيقة وقد مرارا ان النظر فيه العلم من حيث المسائل هو علم باعتبار الصوره صوره العلم فيحفظ ويحفظه ويذاكر قد يذكر المسائل وادلة المسائل لكنه لا يكون علما نافعا وهذا الفرق بين العلم الصوري والعلم الحقيقي علم الحقيقي الذي يكون نافعا يعني الذي يورث عملا واذا لم يورث عملا فهو ماذا صوره العلم وليس هو حقيقه العلم وهذا له له, له له علامات يعني في في أول طلبه له علامات يذكرها اهل العلم ولذلك قال جوزي رحمه الله تعالى فيه صيد الخاطب رأيت أكثر العلماء مشتغلين بصورة العلم دون فهم حقيقته ومقصوده وهو يتكلم عن علماء اذا قد يهتم العالم بصورة العلم دون النظر في مقصود العلم مقصود العلم العمل وهذا المراد به قال فالقارئ مشغول بالروايات عاكف على الشواذ يرى أن المقصود نفس التلاوه ولا يتلمح عظمة المتكلم ويعني به الذي يقرا القرآن لأن قراءه القرآن هذه اصل فيه في العلم سواء حفظ القران املا قد يوجد طائفه تقرا القران بالقراءات من كما مر في تقرير اقل ما يعتني به ويحصنه طالب العلم في هذا العلم الذي هو القراءات هو العش وما زاد عن ذلك فيرى رحمه الله تعالى ماذا انه اشتغال به بالمغضول اشتغال به بالمغضى فالشذوذ والشذودات هذه لا لا يعتني بها والمقصود من قراءه القران هو العمل حينئذ يتفهم القران على وجهه الصحيح ويتدرج في ذلك ثم يورث ذلك العمل فكلما تعلم آيات عمل بها ولا ينتظر حتى يقرا القرآن كله بالقراءات ويقرا التفاسير ويفهم ويحفظ ثم بعد ذلك ينتظر العمل هذا تصور فاسد يعني يدل على أنه لم يتصور حقيقه العلم وانما كلما علم آية بمدلولها حينئذ يعمل بها ولا ينتظر ماذا انه لابد ان يختم ولابد ان يقرا التفسير على اهله والاخرين هذا هذه اوهام ولعلها تدل على فساد فيه في النية والنظر باعتباره الهدف المقصود من العلم هو العمل فكلما فكلما علم شيئا عمل به لان العلم يتبعض ويتجزه كما تعلمت حكما يتعلق بالصلاه من سنة او واجب تعمل به مباشرة لا تنتظر ان تمر عن احكام الصلاه الكليه والسنن القولية والفعلي ان حذلك بل كلما تعلمت حكما شرعيا عملت به كذلك ما يتعلق بمدلول الايات فكلما تعلمت آية وعرفتها المقصوده بها حينئذ تعمل تعمل بها قال فالقارئ مشغول به الروايات عاكف على الشواذ يرى ان المقصوده نفسه التلاوه جعل القران تلاوه القران هي العمل وهذا خطا بل العمل هو ما يتعلق بمفاهيم الايات يعني ما دل عليه النص ولا يتلمح عظمة المتكلم ولا جذر القران ووعده وربما ظن ظنا فاسدا أن حفظ القرآن يدفع عنه يعني ما دام انه يحفظ القران تاه امره يعني سا سيتكم له النجات لا النجات ليست ليست مرتبطه بماذا بحفظ القرآن فقط وان كان حفظ القرآن يعتبر من الوسائل لكنه ليس المقصود له لذاته قال وربما ظن أن حفظ القرآن يدفع عنه فتراه يترخص في الذنوب هذه طامه اخرى يعني قد لا يعمل ويكون متعلق العمل المستحبات والكمالات فامره هين لكن ان يقع فيه في الذنوب يتعلم آيات تدل على المحرمات والنهي عنها ثم لا ينكف عنها أو يؤمر بواجبات ثم لا يمتثل هذه مصيبته ولو فهم ان لعلم ان الحجه عليه اقوى مما لم يقرا يعني حفظ القرآن حفظ القرآن صار ماذا صار القران حجه عليه الجاهل قد يقال في بعض المسائل انه لم تبلغ الحجه قد يقال في بعض المسائل لكن لو حفظ القرآن صار ماذا صارت حجه قائمه عليه اذا لن يعذر لا عذر له البتة في اي مسائلات كانت ما دام انه يحفظ القران والمحدث هذا باعتبار القارئ والمحدث يجمع الطرق ويحفظ الاسانيد ولا يتامل مقصود المنقول يعني اشتغل بماذا اشتغل بالوسائل ولم يعتني بالمقاصد ويرى انه قد حفظ على الناس الاحاديث فهو يرجو بذلك السلامه وربما ترخص فيه في الخطايا ظنا منه أن ما فعل في الشريعه يدفع عنه يعني كسابقه كسابقه لان العلوم قد تدخلها بعض الشهوات فيشتهي منذ صغره أو منذ ما طلب العلم فإذا به هذا في القراءات هذا في حديث هذا في فقه عنيد يطلب العلم لذات العلم لا لما يترتب عليه ماذا من عمل هنا ياتي ماذا ياتي الماخذ انه يطلب العلم لذات العلم اعجبته القراءات اذا يريد ان يتخصص في بالقراءات وياتي بما بكل شارده ووارده ولا يريد أن يترك صغيرة ولا ثم هو في التوحيد لا شيء وهو فيما يتعلق بفهم ما يقرأه ليس بشيء وكذلك ما يتعلق بالاحكام المتعلقه بالصلاه والزكاه والصوم والحذاك إذا وجبت عليه الزكاه كذلك ليس بشيء هذا يكون ماذا هذا يكون مفرطه ولو حدث القرآن ب ب لو وجد انيذ هذا ماذا هذا لا لا ينفعه شيء لا ينفعه شيء لان القران ما انزل من أجل ذلك بل هذا بدعه هذه بدعه اذا اشتغل بالقران بالالفاظ فقط وكان مضيعا لعقيدته وتوحيده وصلاته وصومه ولا يدري ثم ينغمس في المحرمات ولا يميز بين هذا وذاك ويتعامل بالربا ولا ويتعامل بالتجارة ويكون فيها ربا ولا يميز بين هذا وذاك هذا مفرط يريد يكون ماذا يكون عاصما واشتغل به بذاك يكون من قبيل البدع وكذلك شأن المحدث قد يعجبه الحديث ويحبه منذ أن ان طلب العلم فتعجبه الاسانيد حدثنا فلان حدثنا فلان هذا ثقه هذا ضعيف فيه في حظ للنفس حينئذ يشتغل به عن عن المقصود بس صباح مساء وصباح مساء لا يقرا إلا في ماذا الا في الاسانيد ويتعلق بها ويكتب يؤلف ويدرس ويعلم حياته كلها على على هذا هذا مسكين هل اعتبر ماذا اعتبر مسكينة لانه ما عرف حقيقة العلم هذا البحث في الاسانيد لماذا من أجل أن يكون وسيلة إلى اثبات الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك ماذا إذا اثبتنا الخبر نتفقه في الخبر ثم نعمل به وهذا مسكين لم يصل إلى ماذا إلى مدلول الخبر والفقه في الخبر إذا ما الفائده من ان يحفظ فلان ضعيف ولا كذا والسلسله الذهبيه لا فائدة لا سيما فيه في هذا قديم يعني نقول في الزمان هذا في هذا الزمان ما هي قديمته حينئذ نقول نقول الذي يشتغل بهذه ومع التضييع لو جمع لا اشكال لو جمع وهيات أن, أن يوجد من يجمع لكن لو جمع لا اشكال إذا اشتغل بهذه المسائل وحصل تفريط فيما يتعلق بباب المعتقد أو ما وجب عليه شرعا نسيما في فرض العين حينئذ نكون مفرطا ويكون آثما ولا ينفعه أنه ماذا اشتغل به جزء من علوم الشريعه لانه يجب عليه أن يطلب العلم لا باعتبار هواه وإنما باعتبار ما وجب عليه شرعا ما وجب عليه فاذا مالت النفس إلى تفصيل أو إلى حديث أو الى فقه او الى اخره والذي وجب عليك أن تتعلم التوحيد اولا فإذا كنت مفرطا مفرطا في حقيقة التوحيد وما يتعلق به وقد تقع انت فيه شركيات أو قد تجيز انواع من الشركات ثم تشتغل بهذه العلوم صرت مفرطا لأن العلم هنا صار ماذا صار شهوه واذا صار العلم شهوه حينئذ ماذا عاش معه صباحا ومساء وحارب العلوم الأخرى كما شان في المتخصصين ولذلك نبه ابن جوزي رحمه الله تعالى هنا أن المشتغل بالحديث قد يشتغل به على وجه الهوى كما الذي يشتغل بالقران حفظا وتلاوه قد يشتغل به على وجه الهوى إذا ليس كل من اشتغل بالعلم صار صار مخلصا انما يتشها وينظر ما تشتهيه النفس ولذلك حتى الان في هذا الزمن تسمع احيانا أنه بدا العلم بالفقه وبدا بالحديث الى اخره ما وجه لكونه دخل قسما بعنوان كذا وأعجبه ما, ما فيه وحينئذ واصل في الماجستير والدكتوراة وصار متخصصا فيه بهدف في فقط هذا الذي يفهمه ويعيه من, من هذا العلم الشرعي فقط قال والمحدث يجمع الطرق ويحفظ الاسانيد ولا يتامل مقصود المنقول ويرى أنه قد حفظ على الناس الاحاديث فهو يرجو السلامه وربما ترخص في الخطايا ظن منه أن ما فعل في الشريعه يدفع عنه لا بل يحاسب العالم كما يحاسب غيره هذا واقع في معصية وهذا واقع فيه في معصية وكل عاص تلبس بالمعصيه وهو يعلم انها معصيه يحاسب عليها والفقيه قد وقع له انه بما قد عرف من الجدال الذي يقوي به خصامه أو المسائل التي قد عرف فيها المذهب قد حصل بما يفتي به الناس ما يرفع قدره ويمحو ذنبه فربما هجم على خطاياه ظن منهم ظن منه أن ذلك يدفع عنه وربما لم يحفظ القرآن فقيه لم يحفظ القرآن ولم يعرف الحديث وانهما ينهيان عن الفواحش بزجر ورفق وينضاف اليه مع الجهل بهما حب الرئاسه واثاره الغلبة في الجدل فتزيد أو فتزيد قسوة قلبه يعني اضافه إلى الى ما مر وعلى هذا أكثر الناس هكذا يقول المجوزي رحمه الله تعالى هذا المذكور يعني طلب العلم بالتشهي بالشهوه مالت نفسي دون أن ينظر ما الذي اوجبه الله تعالى عليه هذا يسمى ماذا يسمى طلب علم بشهوة يعني ما وافق شهوتك الاكل والشرب الانسان لا يجبر على أن ياكل شيئا ما قد يجبر في احوال لكن في العصر ماذا في العصر النهوي يختار اليوم افطر كذا واتغدى كذا وتعشى كذا هو يختار صار العلم هكذا إذا اشتهى الحديث طلب الحديث وقال ان متخصص من حديث واذا اجتهى الفقهاء انا متخصص الفقه هكذا ثم ضيع لي احكام الشريعه وقد يقع عنده من التقصير والقصور ما الله به علي وقد يهجم على الخطايا وعلى الذنوب ويعتذر لنفسه بانه متخصص في دون دون كذا قال رحمه الله تعالى وعلى هذا المذكور وغيره كثير أكثر الناس صوروا العلم عندهم صناعة فهي تكسبهم الكبر والحماقه صور العلم صناعي يعني الصناعه الذي يعملون فيها صباحه ومساه هو صوره العلم ليس عنده الا ماذا إلا الاهتمام بالمسائل ما الذي أحفظ ما كيف اراجع إلى اخره ثم العمل لا شيء ولا يهتم بماذا بما اوجبه الله تعالى عليه اولا ما الذي وجب علي اولا حينئذ ينظر الى كلامه العلم في في ذلك صور العلم عندهم صناعه فهي تكسبهم الكبر والحماقه وهؤلاء لم يفهموا معنى العلم لم يفهموا معناه هذا نرجع الى اوائل الدروس وقد قلت لك لا بد أن تفهم معنى العلم الشرعي ما الذي طلب منك من جهه الشرع ما المراد حفظ الفقه حفظ الأسانيد خلقت لاي شيء لعبادته جل وعلا اول ما يدخل في ذلك تحقيق توحيده جل وعلا اذا العنايه تكون بماذا إذا اذا اشتغلنا بشيء آخر حينئذ يحصل خلل قد يكون في بعض الأزمان أن التوحيد معلوم ويكون الناس قد انتشر بينهم حقائق التوحيد وقد يقال بانه ما دام انه قد أخذ حظا وافرا مما يتعلق بمجمل عقيده اهل السنه والجماعه وليس ثم من يلبس عليه أو يرد الشبهات قد يقال بانه لو اشتغل بعلم آخر لا باس به قدما واخرا لكن هذا قد قلنا به قبل عشر سنين كنا نقول الطالب يبدا بالعروميه إلى غير ثم ياتي لكن الازمه المتاخره رجعنا قلنا الصواب انه يبدا به بالعقيدة لا يحل له أن يبدا بشيء قبل معتقد السنه الجماع كنا نظن ان هذا البلد انه مصان من البدع والضلالات والشركيات والكفريات وجدنا أن من ينتسب العلم كثير منهم ان لم يكونوا مرتدين فهم فسقه مبتدعا هذا يجعل الانسان يرجع الى ان يبين حقيقه العلم الذي أراده الله عز وجل ما هو فلا بد يدرس التوحيد على وجهه واما أن يقدم النظر في اسانيد او فقه او نحو ذلك ثم هو الضعيف ولا يقرا ولا يدرس التوحيد على وجهه الصحيح والعقيده هذا آثم والله تعالى اعلم هذا آثم لأنه مفرط والشبهات لو كان ساء سيدخل سردابا ولا يخرج منه لن يسمع فضائيات ولن يجلس مع أحد يلبس عليه ولن يقرأ صحيفه ولا مجلة ولن يفتح منتدى ولا غير قد يقال قد يقال بأنه على فطرة ويبقى لكن الامر ليس كذلك امره ليس كذلك سيسمع هنا وهناك وسيجد من التلبيس واراده الشبهات والله به عليم وقد يثق في اناس يظن انهم على علم وعلى هدى وهم على ضلاله وبدعه الزيد لابد من ماذا لابد ان يجعل اول العلوم مقدمة هو ماذا هو ما يتعلق به بالتوحيد حتى على اكمال حفظ القرآن وعرفنا فيما سبق بالأمس أن حفظ القرآن كان صبيا لا اشكالا فيه يعني في السنه الثالثه الرابعه الخامسه يبدا بالقران سنتين ويختمه لا اشكالا فيه اما من بلغه حنيد لابد ماذا لابد أن ينظر فيما هو اوجب ولا شك ان حفظ القران كان ليس بواجب عيني على الشخص إنما هو حفظ ماذ الفاتحه والسوره هذه تكون سنه مختلف فيها سوره واحده تكفي تقرا قل هو الله احد في الركعه الاولى والركعه الثانيه ولو صليت الفجر في بيتك تقراه قل هو الله احد قل هو الله احد لا يشك فيه لن يقول لك احد انك آثم او انك آثم لكن إذا اشتغلت بحفظ القران وجلست في اربع سنين ثم لبس عليك ملبس فيما يتعلق بعقيده السنه والجماعه صرت مبتدعا ضاللا حرج اولى صراحه اذا ينبغي أن ينظر الى ما أراد الله تعالى وما خلقت الجن والانس إلا, إلا ليعبدون الا لوحد التوحيد هو الاصل فلا يحل لطالب علم ألا يكون متقنا لعقيده أهل السنه والجماعه مطلقا في التوحيد وبغيره ثم بعد ذلك يشتغل به بعلوم الاله او بعلوم المقاصد فيما يتعلق بالفقه والحديث بل الذي يتعين عليه في هذا الزمان ان يبدا بيب التوحيد فيحفظ المتون المتعلقه بالتوحيد الاصول الثلاثه قواعد الاربعه وكشف الشبهات أمكن امكن حفظه كتاب التوحيد الواسطيه وينظر في كلامه العلمي المحققين في هذا العلم وبعد ذلك فليلج ما شاء من من العلوم امره سهل أما أن يلج في كلامه العلمي دون نظر هذا لا يجوز شرعا اذا إذا فهم المراد بالعلم ما هو العلم العلم هذا عبادة معرفنا المرض به العلم الشرعي وليس ثم اعظم من الأوامر من التوحيد وليس اعظم من النواهي من من الشرك هل هل يحصم به لسان العاقل الذي عرف قدر الدنيا والآخرة وعرف قدر الشرع وقدر التوحيد وقدر الشرك وقبحه أن يشتغل بما هو دون التوحيد والشرك ويكون عنده خلل بهذين به النوعين هذا لا يمكن ان يتصور عقلا هذا عنده خلل في في عقله منتبه لي لهذا واي كلام يحتج به علي من كلام سابق وسابق كنا نحسن الظن كنا نظن ماذا أن الناس الآن هنا في هذا البلد انهم على على الجاده وظهر ما هو محزن ومذم للقلب قال لم يفهم معنى العلم وليس العلم صور الالفاظ ليست هي صور الالفاظ انما هي حقائق انت تعبد الله تعالى اذا تعبده كما أنك تريد أن تصلي وانت خاشع وانت مخبط خاضع لله عز وجل لا تريد ان يلتفت القلب يمنا ولا يسرا كذلك حياتك كلها تكون ماذا تكون خاشعا لله عز وجل مطلقا اذا نطلب العلم الصحيح والعلم الصحيح كما اسس العلم ذلك بأن ينظر العبد ماذا ما اوجبه الله تعالى عليه ثم فرض كفايه ثم فرض عين ثم فروض الكفايات هذه على مراتب فروض الاعيان على مراتب اذا لا يشتغل بالدول ويترك ماذا الاعلى ولا يشتغل بالمفضول ويترك الفاضل لأن هذا علامة الهوى وعلامه عدم الإخلاص الاشتغال بالمفضول وترك الفاضل هذا من علامة عدم الاخلاص من أراد أن يعرف يميز هل هو مخلص ام لا فينظر همته في أي شيء هل يهتم وينشط معنا العلوم التي هي علوم مفضوله واذا جاء العلم الفاضل العظيم كالتوحيد واذا به كسل حينئذ الهمه تكون ماذا تكون مدخوله والنيه كذلك تكون ماذا تكون مدخوله ولذلك إذا اذا اهتم بالعلم كذلك دون العمل كذلك النية تكون ماذا تكون مدخوله لان الاصل في نية العمل أن يطلب العلم من اجله أن يعمل فإذا اشتغل بالعلم فقط ولم يلتفت اصلا ولم يسأل نفسه في العمل حينئذ طلب العلم لأي شيء ليس للعمل وانما للتكاثر ألهاكم التكاثر فيدخل فيه حفظ المتون والاسانيد الى إذا كان هذا لا, لا يثمن اذا يطلب العلم بنية صالحه حينئذ يقدم الأهم على المهم وليس ثم اهم من التوحيد ثانيا من علامة الاخلاص في العلم أن يراد به العمل فإذا كان يهتم دائما بالعلم والتحصيل والحفظ ولا يسأل نفسه ولا يحاسب نفسه هل عمل بما علم ام لا ويمر الاسبوع والشهر والشهر بل السنه والسنتان ولا يحدث نفسه اصلا كما يحدث نفسه بماذا هل انهيت المتن او لا هكذا الناس الان الا من رحم ربك ينبغي يحاسب نفسه بماذا في العلم هل حصل ما حصل هل حفظ هل ما ويوبخ نفسه الى اخره لكن العمل هذا لا ذكر له على على البال هذا يدل على ماذا على أن النية متخونه على ان النيه متخونه قال وهؤلاء لم يفهموا معنى العلم لم يفهموا معنى العلم يعني العلم الصحيح الشرعي الذي أراده الله عز وجل ليس ليس معنى العلم الذي أنت تضعه في راسك لأنك قد تفهم العلم لا على وجهه الصحيح ان يكون ماذا يكون عنده خلل واما باعتبار العلم الشرعي الذي دل على الكتاب والسنه هذا ليس إلا معنى واحدا لم يفهموا معنى العلم وليس العلم صور الالفاظ وليس العلم صور الالفاظ انما المقصود فهم المراد منه وذلك يورث الخشية والخوف ولذلك العالم هو الذي يخشى الله تعالى ولن يكون كذلك الا اذا تعلم وقد يكون عنده شيء من الخشية لكن لا على وجه الكمال لنقصه في العلم وذاك يورث الخشية والخوف ويوري المننه للمنعم بالعلم وقوه حده له على المتعلم اذا الاهتمام كما أنك تحفظ ونجعل هذا اصلا من أصول العلم ولا اشكال ولا نجعل تعارضا بين هذه المسائل كلها بل بعضه يخدم بعضا حينئذ علم ولا بد من حفظ ولا بد من اصول لي لهذا الحفظ ولا بد من مذاكرة ثم العلم الشرعي الصحيح على وجهه ثم الاهتمام بماذا بحقيقه العلم هل بين تعارض إذا بينهما اذا قلنا لابد من اهتمام بحقيقة العلم والتوحيد الاخير ليس معنى ذلك أن نفرط في كثره المحفوظات لا حد يقول هذا وليس بين التعارض وإنما المراد به ماذا التذكير والإشارة لينتبه طالب العلم ماذا يقدم وماذا يعتني وما الذي ينبغي أن يهتم به الذي ينبغي ان يهتم به تعصيلا وتفريعا وباب المعتقد ليس المراد به النظر في ما يتعلق بالمعتزله والجهميه ونحو ذلك هذا يسمى ماذا هذا علم آخر يسمى علم الملال والنحل غير علم العقيده العقيده المراد بها العقيده الصافيه الخالصه عقيده اهل السنه والجماعه هذه يمكن دركها في سنة إذا تبرغ لها طالب علم يمكن أن ياخذها في في سنة ما يتعلق بشروحات كتاب التوحيد والنظر فيها وكذلك ما يتعلق بالوسطيه والنظر فيها حينئذ يكون عنده قوه ونظر ويعرف ما الذي خالف فيه أهل البدعه على جهه الإجمال ولا يلزم أن يعرف كل شبهة إلا إذا كان سيلج الا إذا كان سيلج حينئذ لابد أن يعرف كل شبهه وجوابها ولذلك الإنسان عليه أن يمتنع يمتنع ان يسمع لكل احد وان يقرا لكل احد يسلم حينئذ لا يلزمك ماذا لا يلزمك النظر في كل شبهه واما اذا فتحت لنفسك العناء ونظرت في كل موقع وسمعت لكل من يتحدث في وضائيه او في إذاعه حينئذ لابد ان تكون ماذا لابد ان تكون على على درايه بالشبه التي يلقيها أهل البدع في البدع التي تكون قد انتشرت لان بعض البدع قد لا ت... لا يكون لها رواج لا يكون لها اصحاب او لها أصحاب لكن في بلد آخر ما بلغك مثلا او لا... ليس لهم صوت هذا لا اشكال فيه لكن البدع التي كلها رواج هي كلها ادعياء وهي كلها أصحاب والى اخره هذه لا بد من النظر في الشبهات والجواب عنها متى إذا كان الإنسان سينظر وسيسمع عين يد لا بد ان يتعلم واما اذا لم يكن كذلك فلا يلزمه الا ان يعرف ماذا عقيدة اهل السنه والجماعه لانه يكون واجبا إذا كان سيسمع وينظر في المناظرات بين البدع والاخري ثم هو عنده عقيده السنه والجماعه لكن ماذا ليس عنده النظر في الشبهات ولا في اجوبه الشبهات عين يلزمه الحفاظ على المعتقد الصحيح وهذا واجب وما لا يتم الواجب الا به فهو فهو واجب عين لو تركه يكون اثما هكذا تقرير قواعد العلم في هذه المسائل ثم قال للفقيه أن يطالع من كل فن طرفا من تاريخ وحديث ولغه وغير ذلك هذا بناء على أن العلم ها والعلوم كله يخدم بعضها بعضا ليس عند الفقيه وليكن عنده شيء من اللغة أو اصول وليس إلى اخر ما مره مرارا ولذلك مر في كلامه أن الاغاله في كل علم حسن والجمع للعلوم حسن لكن العمر لا لا يسع حينئذ يأخذ من كل علم احسنه لا يتوغل في النحو ولا يتوغل فيه ولا التوغل ليس من فهم العصر انتبه الا يؤخذ كلام لأن بعضهم يرى أن ان من درس الألفية هذا عنده غلو في النحو صحيح موجود من العلم من يعتقد هذا يرى أن الطالب الذي يصلح ان يكون مجتهدا تكفيه الازرميه ولا شك ان هذا هذا ليس من اهل العلم لا في قليل ولا في كثير الذي يرى أن الازرميه تكفي والورقات ولو بتوسع هذا لا, لا يجوز له أن يفتي ولو افتى فهو أشد فسقا من أهل الفسق من المغنيين ومن على شاكلتهم لماذا لانه قد قال على الله تعالى باللعن الا في المسائل التي لا يكن لها صله بماذا بلغة أو نحوا كمسائل الظاهره الذي نقول فيه ماذا لو قراه العامي لفهمه هذا لا يحتاج وليس قبيل الاجتهاد لانه هذا من المعلوم من الدين بالضروره سوى فيه العامة والخاصه وهذا ضابط العلم الضروري الذي يستوي في علمه العامه والخاصه يعني حتى العوام يفهمون هذا اقيم الصلاه يقول هذا أمر واجب هكذا يفهمون عين يقول هذا لا يحتاج إلى الى فإذا فاذا به لا باس كغيره لكن بشرط ان ينقل عن غيره أيضا لا لا يفتي استقلالا لا يفتي استقلالا قال من تاريخ وحديث ولغه وغير ذلك فإن الفقيه يحتاج إلى جميع العلوم فلياخذ من كل شيء منها مهما هكذا قال ابن جوزي رحمه الله تعالى وهذا الكلام كله الذي قراناه من, من امس الى اليوم لابن جوزي وهو كثير قرره في صيد الخاطر وفي غيره هذا لا خلاف فيه بين العلم كلهم متفق عليه في الحفظ وما يتعلق به من أصول والقواعد وكذلك وكذلك كلامه في التفريقه بين صورة العلم وبين حقيقة العلم لا خلاف فيه والجمع بين العلوم كذلك لا خلاف فيه وان الإغالة في العلم هذا حسن لولا ثم معارض وانه قد, قد يكون مؤثرا في النظر في مقاصد الشريعة عليد ماذا يكون مذموما بهذا الاعتبار وهو لا يرى انه يذم بهذا الاعتبار لكن يقال ماذا أنه يقدم المصالح بعضه على على بعضا والا لو, لو أخذ من كل علم ما يحتاجه الذي هو العيني ثم تفرغ للنحو هذا لا نقول بانه مذموم مطلقا وانما فوت على نفسه لانه لا لا يذم لكونه ترك واجب هو لم يترك واجبه تعلم العقيده التي يحتاجها وتعلم الفقه الذي يحتاجه وكذلك ما يتعلق بالمسائل المتعلقه بالواجبات والمنهيات ثم تفرغ للقراءات مثلا هذا لا اشكال فيه وهذا التخصص الذي كان عند المتقدمين اما انه يشتغل بالقراءه ثم هو ضعيف او لا يدري ما يتعلق به العقيدة أو لا يدري ما يتعلق باحكام صلاته لو سهم ماذا يصنع ماذا يفعل أو إذا صل خلف امام بطلت الصلاة لا يدري ما يصنع وما يفعل حينئذ يكون اثما لانه ترك واجبا لانه يعتبر تاركا لله للواجب لابد أن يطلب العلم وأن يعرف ما الذي يحتاجه من العين وكذلك يقدم الأهم على على المهم مصنف رحمه الله هنا أن يبتدئ اولا بكتاب الله العزيز فيتقنه حفظا الذي سيذكره المصنف رحمه الله ليس ملزما يعني لا تاخذه وتقرأه حرفيا ثم تطبقه لما ذكرت بالسابق ومرارا أن مساله المنهجيه والتفصيل هذا لابد من الرجوع الى كل احد بخصوصه وعرض القران مطلقا هذا فيه تفصيل هذا فيه تفصيل يجب او لا يجب اولا لا يجب حفظ القرآن كاملا ليس بواجب وانما هو من فروض الكفايات اذا حفظه البعض سقط عن الاخرين وانما المراد المهم الذي ينبغي العناية به هو فهم القرآن فهم القران وهذا من فروض الكفايه والذي اعتنى في كل زمان حتى في الازمنه السابقه الذي اعتنى بحفظ الالفاظ اكثر من الذين يعتنون به فهم المعاني لان فهم المعاني يصير عالما ولو لم يحفظ القران لكن من من الكمال ان يحفظ القران لكن فهم المعاني أو حفظ الالفاظ دون فهم المعاني هذا لا يجعله عالما ولذلك حفاظ القران في كل زمان لا يعدون كذلك كثره بالمئين بالالاف الذين يحفظون القرآن لكن العلماء قله يعدون على على الاصابع اذا فرق بين بين النوعين فليس كل من حفظ القرآن صار صار عالما ومن هنا تاتي الفتنه عند بعض الناس إذا حفظ القرآن قيل له لماذا لا تخرج جمعه انت تحفظ القران هكذا يقال لماذا لا تخرج جمعه انت تحفظ القران لماذا لا تأخذ مسج تعلم الناس لو قلت صل لا وهو يحتاج كذلك ان يتعلم احكام الامامه كذلك هي يوصل بالناس متى يسهو الى كل ما يتعلق به بالصلاة حينئذ لا يلزم من الحفظ أن يكون ماذا ان يكون مفتيا او أن يكون معلما بل لابد ان يتعلم قال ابن مفلح في الاداب الشرعيه قال الميموني سألت ابا عبد الله يعني امام احمد وهؤلاء اولى من, من الجماعه وغيري امام احمد هذا امام اهل السنه والجماعه وهذا اشعري في عصره قال قال الميموني سالته ابا عبد الله ايهما احب اليك ابدا ابني بالقرآن أو بالحديث قال لا بالقران قلت اعلمه كله قال إلا أن يعصر فتعلمه منه ثم قال لي اذا قرأ اولا تعود القراءه ثم لازمها هذا ابني يعني صبي ولذلك قلت لك الصبي الاولى أن يشتغل بالقرآن لا سيما اذا كان لن يطيل اما اذا كان سيبقى 5 سنين 10 سنين وقد يبلغ وهو مازال يحفظ هذا لا لابد ان يجعل مع ما حفظ ماذا أن يتعلم عقيدة اهل السنه والجماعه لابد أن يتعلم واما إذا كان سيخلص حينئذ ماذا لا باس ان نقدمه قراءه القران فيحفظه لانه اذا حفظ حينئذ يعتاد ولا شك ان انشاء الملكات سواء كان عند الصغير أو الكبير هذا حسن هذا حسن وهذا إنما يكون بماذا بالممارسه فالذي يصعب عليه الحفظ يستطيع ان يحفظ لكن الاشكال عنده ماذا وهذا موجود الى زمان هذا ورايت كثيرا يشتكي من الحفظ لأنه مع المساءله والنظر فإذا به يحفظ اياما ويترك اياما هذا لن يعتاد الحفظ لن يعتاد الحفظ لابد أن يعتاد كل يوم كل يوم يكون له محفوظ حينئذ هذا النوع ان سلك هذا المسلك بعد ستة اشهر تقريبا ليس على وجه التحديد هذا قد يحفظ ما شاء قد يحفظ ما شاء ولذلك الكلام العلمي كونه يحفظ قليلا ولا هذا ابتداء ثم بعد ذلك الانسان اعرب بنفسه قد يحفظ خمسه ابيات خمس ايات قد يحفظ عشرا قد يحفظ وجها وجهين كل انسان اعربي بنفسه فعن ينظر إلى الى نفسه لكن الذي لم يعتاد لابد من القله والذي لا يصبر على التكرار لابد من القله ولو كان يستطيع أن يحفظ والذي لا يصبر على المراجعه لا مدمن من القله اذا القله هذه تكون موزونه بماذا بهذه الانواع يعني كونه يستوعب ويدرك كونه يقوى على التكرار مرات عديدة من اجل الاستقرار المحفوظ ثم بعد ذلك يصبر على ماذا على المراجعه لانه قد يحفظ ويكرر مئات ليس عنده اشكال واي قد يكرر الفا في في يومه لان النفس ماذا النفس تحب الجديد نفسها كذا تحب ماذا تحب الجديد فاذا جاء فاذا قيل لها راجعي ما قد سبق وجد حينئذ ماذا وجد فيه مشقه احب ولذلك اذا قيل لسان راجع ما سبق يتعب هات جديد ما في باس اولى نعم هذا أمر طبيعي إذا كان كذلك لابد ان يقلل المحفوظ كذلك اذا تقليل المحفوظ له له اعتبارات فينظر كل شخص مبي حاسم فالذي يقوى على التكرار الافاً والذي يقوى على وعنده صبر على ماذا على المراجعه اذا يحفظ ما شاء لا اشكاله عنده وهذا قليل في الناس والاكثر أنه لا يقوى الصبر هذا عزيز فالامام احمد رحمه الله تعالى مسؤل عن ابني هل يعي و... يعلمه القرآن أو الحديث أشار اليه بماذا بتقديم حفظ القرآن ثم هل يعلمه او يحفظه كل القرآن أو بعض القال كله الا اذا عسر عليه بمعنى ان قد لا يكون, لا يكون ماذا لا يكون هذا لبن عنده السعه لا يستطيع أن يحفظ هذا لا اسكال فيه هذا يترك هذا يترك قال ثم قال لي اذا قرى اولا تعود القراءه ثم لازمها وعلى هذا اتباع الامام احمد لزماننا هذا كذا قال ابن مفلح أن الصغير صبي اول ما يعلم يعلم القران هذا حسن ولا إذا كان في زمن في زمن يعني قريب من من عدم الخلطه بالناس كالرابعه من عمره والخامسه ونحو ذلك قال وسياتي قريبا قول من المبارك ان العلم يقدم على نفل القرآن وهذا متعين إذا كان مكلفا يعني اذا كان مكلفا يختلف الحكم فلا يت انسان اجهل ما يكون به عقيدة السن والجماعه ثم يتفرغ لحفظ القرآن الا اذا كان في بلد قد عرف المعتقد لكن ثم شبه تكون بعيده عنه حينئذ لا باس وإلا فلا أن العلم يقدم على نفل القرآن وهذا متعين إذا كان مكلفا لأنه فرض صار النفل ماذا متعلقا بحفظ القرآن؟ وصال المتعين عليه واجبا عينيا العلم وحينئذ لا يمكن أن يقدم النفل على ماذا على العلم على هذا كمن يصلي الراتب الفجر ويترك الفرض صح ام لا هذا مذموم شرعا وكذلك الذي يحفظ القران ويتفرغ له كاملا وهو مكلف وعنده تقصير بهذا الاعتبار عنده تقصير فيما يتعلق به الواجبات المتعينه عليه هذا لا فرق بينه وبين من يصلي راتبه الفجر ويترك الفرض لانه اشتغل بالنفل عن عن الواجب فيكون اثما نعم يكون اثما لانه ماذا افعل تدل على الفور أو او لا تدل على الفت تقتضي الفوره مدلولها الفور حينئذ لابد ماذا لابد منذ أن يدرك أنه بحاجة إلى علم كذا لابد أن يتعلمه فانا اخره وكان محتاج اليه اثما قال لانه فرض فيقدم على النفلي وكلام أحمد والله اعلم انما هو في الصغير اذا فرق بين كلام ابن مبارك وكلام الامام أحمد الامام احمد راى انه يقدم القرآن على العلم لانه سئل عماذا عن, عن صبي فعني دليل لا اشك فيه وابن مبارك سأله مكلف فقال قدم العلم على حفظ القران هل بينهما تعارض الجواب لا لان هذا اشتغاله بنفل ولم يجب عليه شيء من العلم انما وجب عليه صبي لا دون التكليف واما ذاك المكلف حينئذ وجب عليه شيء من العلم فلا يقدم عليه النفلة إنما هو في الصغير كما هو ظاهر السياق والذي سال ابن المبارك كان رجلا فلا تعارض ولا فلا تعارض بين القولين قال وأما الصغير فيقدم حفظ القرآن لما ذكره أحمد من المعنى ولانه عباده يمكن إدراكها والفراغ منها في الصغار غالبا كثير هذا والعلم عباده العمر فلا يفرغ منه فيجمع بينهما حسب الامكان يعني حفظ القرآن عبادة لكنه سينتهي سنتين وينتهي منه لكن العلم هذا يحتاج الى كله اذا يقدم الاقل على الاكثر والاحسن ان يقال أنه ذاك نفل ما وجب عليه والعلم لم يجب عليه حينئذ قدم ماذا قدم القران على على طلب العلمي فيقدم حفظ القرآن لما ذكره الامام احمد من المعنى لانه عباده يمكن ادراكها والفراغ منها في الصغار غالبا والعلم عباده العمر فلا يفرغ منه فيجمع بينهما حسب الامكان وهذا واضح وقد يحتمل أن يكون العلم أولى لمسيس الحاجة إليه لصعوبته وقلة من يعتني به بخلاف القرآن بخلاف القران هذا في الكبير مثلا سن اراد ان يطلب العلم وعمره 30 مثلا وصل إلى 30 واراد أن يطلب العلم حينئذ هل يقال له لا تفرغ القرآن لأن العلماء الى اخره جوابنا انما يقال لا من اتقان قراءه سوره الفاتحة لأن ركن في الصلاه ولو قيل بانها واجب ليست بركن لابد من اتقانها حتى لو قيل بانها واجبة ثم أن يحفظ سوره يزيد بها على قراءه الفاتحه لانه سيقرا بها فيه في الصلاة وما عدا ذلك فهو نفل نفل فيقدم حينئذ العلم الذي هو فرض عين على الزيادة على السورتين هاتين السورتين الفاتحه وما وما بعدها حينئذ ينظر فيه بهذا الاعتبار وال هذا يكون حسنا في من هو كان ماذا في من هو كان مشغولا وإلا لو علم الإنسان من نفسه أنه سيحفظ القرآن في وقت ما لانه قد قد يطلب علمه وعمره 30 مثلا ويكون ذكيا يستطيع ان يحفظ او لا قد يكون طبيبا مهندسا يعني بلغ الذكاء عنده غايه هؤلاء الغالب انهم اذكياء وعندهم من الحفظ ما عندهم فهكذا هداه الله عز وجل إلى العلم وعمره 30 سنه فيقول انا استطيع ان احفظ القران في في سنة أو في اقل حينئذ لا باس ان يقال له ماذا احفظ القران ومع ذلك ماذا تعلم العلم قال وهذا واضح وقد يحتمل أن يكون العلم اولى لمسيس الحاجه إليه لصعوبته العلم صعب علمه صعب سهل يقولها كذا صعب سهل صعب لمن لم يعرف كيف يطوب العلم او صعب قد يبقى سنين ام ويرجع هذا لمن لم يعرفه أما من عرفه حينئذ من اسهل ما يكون لكن بشرط أن يعطيه حقه من الاداب تفرغ وعدم انشغال ونحو ذلك فسيناء العلم باذن الله تعالى قال لصعوبته وقلة من يعتني به بخلاف القران ولهذا يقصر في العلم من يجب عليه طلبه يقصر في العلم من وجب عليه طلبه كل الأمة يجب عليهم العلم ما هو فرض عين هل كلهم ادوا الفرض العين لا لو كان كذلك لما وجدته مشركين صحيح أو تاركين للصلاه أو تاركين للزكاه لكنهم ما ادوا اذا وجب عليهم العلم العين ومع ذلك فرطوا ومع ذلك فرطوا قال ولهذا يقصر في في العلم من يجب عليه طلبه ولا يقصر في حفظ القرآن حتى يشتغل بحفظه من يجب عليه الاشتغال في العلم كما هو معلوم في العرف والعادة يعني ستجد من هو متبرع بنفسه أو باولاده أن يحفظ القرآن وليس بواجب لكنه يفرط في ماذا في العلم الواجب صح او لا هذا موجود العرف عند الناس والعاده على هذا يستعين بالله تعالى أنه يحفظ هو بنفسه ويرغب أن يعرض القرآن على غيره وكذلك في في شان اولاده ويعتني بتحفيظهم لكن نقى عنده اشكال فيما في فانه في يقصر في طلب العلم قال وقال اسماعيل الشالنجي عن أبي عبد الله امام احمد والذي يجب على الإنسان من تعليم القرآن والعلم ما لا بد له منه في صلاته وإقامته وإقامة عينه يعني العلم العيني اقل ما يجب على الرجل من تعلم القرآن فاتحة الكتاب وصورتان كذا وجدته ولعل هو سوره هكذا قال صورتان لماذا لانه يجوز ان يكرر الصوره في الركعه الثانيه او لا يجوز فاذا حفظ قل هو الله احد كفاه صحيح نعم قال فاتحه الكتاب وصورتان قال كذا وجدته ولعله سورا والا فلا ادري ما وجهه يعني وجه السورتين والا الواجب ماذا سوره واحده ثم قد يقال بانه ماذا قد لا يجب عليه الصوره التي تزيد على الفاتحه لانها سنه لان السنه العمل بها سنه صحيح والوسيله في علمها يعتبر من من السنن قد يقال بانه كذلك لا لا يجب الا اذا قيل بان المداومه على ترك الصوره بعد الفاتحه لا يجوز شرعا وبعضهم يرى هذا انه من البدع من من البدع اذا قال الامام وصنوا دائما على أن يقرا الفاتحة ثم يركع يعتبرون من البدع وسئل الشيخ بن باز رحمه الله تعالى عن امام يقرا دائما الفاتحة ويركع ولا يقرا سوره فقال هذا مداومة عليه من البدع ومداوم عليه من البدع وهذا ليس ببعيد قال والا فانا ادري ما وجهه مع انه انما يجب حفظه ما بلغ أن يجزئه في صلاته وهو الفاتحة خاصة في الاشهرين عن أحمد والمسألة معروفة فيه في الفقه اذا المتعين الفاتحه فقط ولابد من قراءته وتصحيحها وقال ابن حزم هكذا قال ابن مفلح وقد قال ابن حزم اتفقوا ان حفظ شيء من القرآن واجب حفظ شيء يعني على جهه الإطلاق واجب ولم يتفقوا على ماهيه ذلك الشيء ولا كميته بما يمكن ضبط اجماع فيه الا انهم اتفقوا على أنه من حفظ ام القران ببسم الله الرحمن الرحيم وسوره أخرى معها فقد ادى فرض الحفظ ونماذا ادخل الصوره معه الفاتح فاتح لا اشكاله فيها قد قال أنه لابد ان يحفظها على قول من ها فاتح على قول من يرى انها ان قراءه الصوره الفاتحه في الصلاه واجب أو, او ركن اما قال بأن مستحبه وليست بواجب هذا الاشكال لا الاشكال عنده. عنده قال وانه لا يلزمه أكثر من, من ذلك واتفقوا على استحباب حفظ جميعها وان ضبط جميعها واجب عن الكفايه لا متعين وسال رجل ابن المبارك يا ابا عبد الرحمن في اي شيء اجعل فضل يومي في تعلم القران او في تعلم العلم فقال هل تحسن من القرآن ما تقوم به صلاتك قال نعم قال عليك بالعلم هل تحسن يعني هل تحسن قراءه الفاتحه وشيئا من القران مما تصلي به لو اردت ان تصلي عنيد قال نعم اذا تجعل فضل يومك في ماذا في طلب العلم ولا شك ان هذا متعين عند عدم إمكان الجمع عند عدم امكان الجمع متعين ان يقدم العلم على حفظ القران لكن لو قال أجد وقتا لهذا وذاك حينئذ لا به بالجمع قال المصنف رحمه الله تعالى ان يرتدي اولا بكتاب الله العزيز فيتقنه حفظا يتقنه يعني يحكمه ليس المراد حفظا كذا كما مر لابد من التكرار ولابد من الاعاده ولابد من الصبر على على ذلك والا الذي يحفظ وينسى ويحفظ ينسى هذا يصلي ويسبح خير له ويقرأ القران نظرا خير له بمعنى انه ماذا يحفظ وقت كان يؤجر لكن حفظ الوقت بما يعود عليه بالنفع هذا أحسن هذا أحسن قال أن يبتدي اولا بكتاب الله العزيز فيتقنه حفظا ذكر ابن جوزي في كتاب الاذكياء كتاب جيد هذابغي الاطلاع عليه قال ومن المنقول انه هشام بن الكلب قال اخبرنا محمد ابن ابي السري قال قال لي هشام ابن الكلب حفظت ما لم يحفظ أحد حفظت ما لم يحفظ أحد كان لي عم يعاتبني على حفظ القرآن يعني يتركه ترك حفظ القران فيعاتبه لماذا لا تحفظ لماذا تركت الحفظ قال فدخلت بيتا وحلفت الا اخرج منه حتى احفظ القرآن فحفظت في ثلاثة ايام في ثلاثة ايام اذا قاعده خرمت او انها اغلبيه لما خرمت قلنا اغلبيه حفظ القليل قليل هذا اغلب اذا وجد من يحفظ حفظا فطريا هذا لا يمكن انه يكون مجرد تكرار فقط يعني في اليوم كم يحفظ 10 اجزاء طيب 10 اجزاء يهين هذه ان ذا نظر 10 اجزاء قد لا يجد وقت هذا يتفرغ لحفظه ولذلك الحكم يحافظ الله تعالى حفظه في شهر في رمضان كان يحفظ في النهار جزءا ويصلي به بالناس تراويح ولا ولا اشكاله شهر لباس يمكن قال رحمه الله ويجتهد على اتقان تفسيره وسائل علومه فانه أصل العلوم وامها واهمها هذا فيه بعد كيف مبتدئ في اول طلب العلم ويحفظ القرآن متقنا ثم يجتهد في تفسيره وعلومه هذا في اشكان هذا في اشكان وتطبيقا لهذا الأمر يحتاج الى ماذا يحتاج إلى مقدمات لانه لن يتقن تفسيره الا ماذا الا بلسان العرب ولابد ان يتعلم من النحو ولابد ان يتعلم من الصرف ولابد ان يتعلم بعض البيان وكذلك الاصوق سال العلوم التفسير هذا يدخل فيه جميع العلوم ولذلك قل المفسرون لا سيما في الازميله المتاخر لماذا لان لو فسر القران قد يفسره بالتفسير الموجود هذه لا اشكال فيها امر هيل التفسير الموضوعي أو او ما يسمى بالتفسير بالمعاني وهذا مدرك لا اشكال فيه لكن اذا راد ان يقف مع الالفاظ وان يعرب ان يبين صرف نحو ذلك هذا يحتاج ولذلك اخبرني بعض المشايخ انه كان يقرا على الشيخ الأمين صاحب الاضواء كان يقرا عليه التفسير كل يوم يعطيه ايه واحدة يكون قرى عليه 30 آية فقط من اوله سوره الفقره كل يوم يعطيه آية يقول يبدأ اولا الايه من أول الى اخره يبدا بالاعراب ثم يرجع مره ثانيه يعطيه الصرف ثم مره ثالثه يعطيه البيان ثم يعطيه فقه اللغه ثم يعطيه القراءات ثم يفسر له بعد ذلك قال انتهت تفسيراتنا انتهى, انتهى عرف عرف المعاني وهكذا كان العلم ياخذنا اما ما شاع اليوم من كون الطالب يدرس ويتعلم كله فك عباراته علمه كله من اوله الى اخره فك عبارات هذا يبقى, يبقى جاهلا هذا وسيحتاج إلى إذا قرأ على العلم 5 سنين يحتاج إلى الى 20 سنة حتى يؤصل نفسه هذا ليس تعصينا انما هذا مرور الكرام فقط على على المتن وإلا ايه واحده يبقى فيها بالاعراب وصرف وبيان وقراءات الى آخره. هذا يحتاج إلى عمر ولكن لو تعلم سوره البقرة على هذا الوجه فإذا به اتقن جميع القرآن لم يبقى عليه إلا, الا القليل وهذا من فقه الشيخ رحمه الله تعالى ولذلك تجد كثيرا من المفسرين ان كلامهم فيه سوره البقرة أكثر من من غيره تجد البقرة قد تاخذ المجلد الاول كاملا وتقيل بعد ذلك الى عمران ويقل كذلك النظر في ليس وكذا وإذا جاء الى جزء عام فاذبي احالات على على ما لماذا هذا كالتجويد الان الذي يجود ويعرب مخارج الحروف وصفات الحروف الى اخره في سوره البقره مثلا واتقنها على قاره ما يستفيد فيما بعد يستفيد الا في مواضع معينه يحتاج إلى الى التنصيص شمام ونحو ذلك الى اخره اما السائر المخارج ونحوها كلها المد المنفصل هو بعينه في القران من اوله الى اخره لا اشكال فيه والمتصل كذلك وكذلك الصلة والفاصل لكل كله كله على طريقة واحدة فاذا اتقن اولا حينئذ يتقن الثاني بل لو قرأ جزءا واحدا واتقنه اتقانا جيدا على قارئين حينئذ يستفاد من من اخره هذا العصب كذلك الشأن فيه بالتفسير لو نظر إلى التفسير بهذا الاعتبار كما كما عليه الشيخ الامير رحمه الله تعالى حينئذ اجاد وافان اذا لن يستفيد على ما ذكر المصنف الا اذا كان عنده مقدمه في العلوم وأما مجرد أن يحفظ القرآن ثم يكون عنده علم بما ذكره هذا فيه صعوبه ولذلك قلت لك ليس كل ما تقرأه تعمل به والا فهو صعب نعم قد يقال بأن الانسان اذا كان كبيرا مكلفا فحفظ القرآن وكان مع حفظه ليس كالصبي مثلا يستطيع ان يحفظ لكن الكبير قد يكون عنده ماذا عنده طلب لدرك المعاني فلا بأس ان يجعل معه تفسيرا لا يحتاج الى معلم كمختصرات تفسير بكثير مثلا رحمه الله هذا لا يحتاج الى معلم تفسير بكثير على الاصل لا يحتاج الى معلم ولا يحتاج ان يقرا في المساجد الا اللهم اذا كان اراد ان يعلق على الاحاديث ونحو ذلك هذا حسن ويزيد عليه لا اشكال فيه اما الطالب بنفسه يستطيع ان يقراه كذلك تفسير ابن سعدي ولا يحتاج الى ان يقرا كطالب علم انما يقرا التباسير التي تحتاج الى شرح ك البيضاوي والنسفي أو الجلالين على اختصار أو حاشية الجمل على الجلالين كل هذا يحتاج الى تقرير كذلك تفسير الشوكاني يحتاج الى تقرير هذا الى شرح بعض الحواشي المتعلقه بالبيضاوي الاشكال في هذا, هذا الذي يقرا هذا الذي يحتاجه طالب العلم وأما أنه يتقن التفسير بمجرد أن يقرا ابن كثير فقط هذا لن لن يقرا لذلك بعض المشايخ سالت عن تفسير ابن كثير قال هذا يعني هو أراد أن يقارنه بغيره قال هذا ليس بتفسير لا يسمى تفسيرا إلا إذا كان يقف مع الالفاظ كالقرطبي مثلا وغيره والا هو تفسير لا اشكال فيه ويعتبر من الكتب المعتمدة في التفسير بالآثار ولا شك في هذا لكن هو أراد ماذا أراد ما اشتهر عنده العلمي كطريقه الشيخ الأمين رحمه الله تعالى اذا قوله يجتهد ان كان المراد به المبتدئ هذا لا يمكن ان يجتهد في اتقان تفسير القران بل لابد من تاخير ذلك انتبه لي قال ويجتهد على اتقان تفسيره وسائر علومه سائر علومه ما يعنى به ماذا علوم القران واهم ما عني بهذا العلم كتابان الأول وهو مقدم البرهان في علوم القران للزركشي ثم يأتي بعده في المرحله الثانية اتقان السيوطي كلاهما اشعريان وان كان المشهور عند العلم هذا اتقان لكن الاتقان ليس فيه شرح وانما هو اشبه ما يكون به الفهرس يعني جمع مسائل دون ان يشرحها فتقديم البرهان هذا أحسن على ماذا على على الاتقان يستفيد منه الطالب ما لا يستفيد من من الاتقان وان كان المشهور اليوم الاتقان ولا شك في هذا لانه ماذا اجمع كالبحر المحيط في اصول الفقه لكن الطالب اذا اراد ان يقرا لابد ان يشرح لابد ان يفهم فالزركشي في البرهان يبسط المسائل يذكر الفصل وياتي باقوال لاخله وتجد اقوالا كثيرا كذلك فيما يتعلق بالآيات ونحويها في مغني اللبيب لابن هشام رحمه الله وما حواشيه قال وسائل علومه أي علوم القرآن علوم القرآن وأما حفظ الفيات ونحو ذلك في علوم القران هذا لا يحتاجه النظر لا يحتاجه الإنسان البتة وقد ينتقي منها لا ايش قال في لا باس اما أنه يحفظ الفيه من أولها لاخره ليس كل العلم يحفظ ليس كل العلم يحفظ انما ينظر فيه باعتبار ماذا باعتبار اصوله أصول الفن هذه موجوده ممكن منظومه الزمم تكفي أن من القران ما مكي مدني شتاء الى غيره وبعض الامثله ويكفيك ما ض الامثله ويكفي هذه شرحناه فيما سبق التي ماذا منظومه الزمم فإنه أصل العلوم وأمها واهمها الذي هو ماذا تفسير الذي هو تفسير عصب علومه وامها واهمها وهو كذلك لانه يتعلق بماذا بكتاب الله تعالى اصل التشريع عند أمة الإسلام ما هو القران والقران يدل على على السنه اذا صار ماذا صار هو المرجع وهو الاهم والعنايه به اكد وبهذا تعلم ماذا أنه قد يوجد عند بعض الناس الذين يهتمون بعلم من العلوم التي ليست بعلم التفسير فيجعلونها مقدمة على ماذا على علم التفسير هذا خلل تجد اليوم مثلا من يؤلف في علم الحديث يقول واهم علم الذي الى اخره ويتبع عبارات لبعض المتقدمين والذي يؤلف في أصول الفقه يجعله المقدم على جميع العلوم كان الشريعه محكومه به بهذا فقط ولن تثبت الا بهذا العلم معنا منه ما ليس منه ما له كثير ومن ليس ليس منهم ما خارج عنه والاصل أن يقال التفسير هو العموده وهو الاصل قد يقول قائل اين التوحيد هل عندنا كتاب توحيد مثل التفسير ها اياك نعبد اذا قرات اياك نعبد عرفت ماذا عرفت التوحيد وعرفت كلام اهل العلم فيما يتعلق بالتوحيد لكن ينتبه طالب العلم اذا كان سيقرا بنفسه ينتبه إذا كان في اول امره مع مع التفسير ان يختار تفسيرا صاحب عقيده صحيحه ويل يقع عنده خلل من حيث لا لا يشعر انتبه لهذا قال فانه اصل العلوم وأمها وأهمها او كذلك ثم يحفظ في كل فن مختصرا يجمع فيه بين طرفين وهذا ترتيب فيه شيء من من الامور المتعارضه يعني لا يسلم المصنف الترتيب هذا فيه خلل لا شك انه يحفظ القرآن كاملا على تفصيل ليس مطلقا بمعنى انه اذا كان يتدارك الأمر اذا استطاع ان يجمع بين وبين العلوم لا إشكال فيه أما أن يفرد حفظ القرآن في سنن يكون أحوج إلى العلم الشرعي الواجب العيني عليه ما عدم امكان للجمع فلا يخالف المصنف لان هذا حكم شرعي ودليله واضح بين فنخالف المصنف ثم بعد ذلك أنه يجتهد بعد حفظ القرآن في ادراك التفسير وعلومه وتشبع منهم هذا كذلك في في خل لا يتات له ذلك إلا بعد ماذا بعد مرحله التي أخرها وان يحفظ مختصرات في كل الفنون لو قال يحفظ القران ثم يحفظ مختصرات في كل فن ثم يتشبع بالتفصيل لا اشكال فيها ولما جاء بقوله ثم يحفظ هي عين ذلك الجال الترتيبي او لا هنا ترتيب ثم يحفظ في كل فن كل فن هي كل فن ما الباء في كل فن هنا حتى الرياضيات <تصفيق> اي الشريعه وما يخدم الشريعه يعني ما يتعلق به التفسير والحديث وكذلك ما يخدم النوعين وهل يحفظ في التفسير متن قد يحفظ بعضهم يحفظ تفسير الجلالين لكن الله اعلم او لا يحتاج لا يحتاج ان يحفظ الا قد يوجد ثم يحفظ في كل فن مختصرا وهو ما قل لفظه وكثر معناه واشتهر عند أهل العلم أنه من المختصرات وهذه تختلف باختلاف الفنون وباختلاف الأزمان والاعصان ومختصرا لابد ان يكون هذا المختصر معتمدا عند اهل العلم وامما المختصرات الشواذ ولا التي كثرت في هذا الزمان لا ينبغي الاشتغال بها بل الاشتغال بها مخالف للمنهج الصحيح في التلقي عن اهل العلم يعني ليس كل من ألف كتابا جعله في دورة أو جعله في درس حينئذ يكون ماذا يكون مشغلا به لا. وانما تشتغل بما هو معتمد عند اهل العلم فمثلا إذا اردت النحوة فعندي الأجرمية وعند الملحم لو وجد بعده شيء اخر لا اعدل عنها لا احفظ الا هذه هذين المتين ابتداء الف مؤلف اعجب به فلان انتشر او منتشر من لا تبالي بهذا وانما ترجع إلى المعتمد لماذا لأنك لو جئتها الى الاجروميه مثلا وجدتها نثرا وكذلك نظما ثم كل منهما قد خدما يعني شرحا ثم هذه الشروح عليه حواش اذا هو مخدوما بخلاف ماذا الشاذ أو الذي الشاذ قد يكون قديما يحقق مثلا حققه فلان اراد ان يشهره فدرسه والناس مع ماذا مع ما, ما يكون جديدا يحبون الجديد اما الاجروميه صارت قديمه فلا بد من جديده فحينئذ يسلكون هذا المسلك يظنون ان هذا منهج صحيح لا ليس بالصحيح وانما ينظر فيه باعتبارا يكون المختصر في علم يخدم الشرع او في المقاصد وثانيا أن يكون معتمدا عند عنده العلم كيف يكون معتمدا يكون هو المشهور هو المقدم ثم النظر فيه باعتبار انه هو الذي يدرس باعتبار أن عليه شروحا باعتبار أن الشروع عليه ماذا عليه حواشي وتعليقات وأما اي متن يؤلف معاصر فلا تلتفت اليه ولا تجعله اصلا للبتة إلا اللهم اذا كان في علم لم يؤلف فيه مطلقا قد يقال هذا ولا وجد له لكن بابي تنزل فقط قال في كل فن مختصرا اذا لابد من ضبط نوعيه المختصر ان يكون معتمدا مشهور عند العلم عليه شروح وحواش يشمع فيه يعني الطالب اذا حفظ المتن يجمع فيه بين طرفيه المراد هنا بالطرفين الله اعلم اوله واخره ولذلك يستحسن عند أن العلم يستحسن ماذا أن الطالب يحفظ اولا المتن ثم يستسرح وهذا موجود إلى الى العصر القديم ان الطالب مثلا يحفظ ألفيه كامله ثم بعد ذلك يدرسها يحفظ الازغوميه كامله ثم بعد ذلك يدرسها هذا حسن جيد وهو مجرب نم على هذا الطريقه ان نحفظ اولا ثم بعد ذلك نستسرح لماذا لأني أريد مثلا أن يكون الشرح على مستوى عالي اريد ان يكون الشرح متقنا يعني كل كلمة بمنطوقها بمفهومها بقيدها بشرطها بدليلها هذا قد يصعب عليك مع حفظ المتن انت الآن بين نارين تحتاج الى ماذا إلى وقت لضبط المثني وتحتاج الى تكرار وتحتاج الى عاده وتحتاج الى مراجعه هذا عمر ثم بعد ذلك ياتيك الشرح ماذا فيه شيء من التوسع وتحتاج الى ان تضبط هذا الاصل يعني تجعل واصلا معك للشرح حينئذ يحتاج الى تكرار ويحتاج الى اعاده ويحتاج الى صبر اذا زاد العمل او لا زاد العمل فيصير عنده نوع تشتت نوع تشتت ولذلك لو قدم لو لم يتمكن من حفظ المتن كاملا فليتقدم بمواضع يعني لا ياتي الدرس بعد اسبوع الا وهو محفوظ عندهم أما يأتي لا لا حفظ البعض حتى لا يقرا الكتاب اصلا لا يدري ما الدرس ما الذي سيكون الليله هذا خلل كبير عن طلبة العلم لكن يقدم حفظه ثم يقدم قراءة ثم بعد ذلك يحضر الدرس فإن كان الدرس فيه تفصيلات وفيه قواعد وفيه ربط للأصول بالفروع نحو ذلك حينئذ فرغ جهده في تحصيل مذاكرة هذا الدرس أما اذا اراد ان يجمع بين الأمرين يحصل عده خلال ولذلك إذا كان لا يحفظ يطلب الأسهل هنا بقيت المشكلة إذا كان لا يحفظ يريد ماذا صار الحفظ هو المقصود وصارت المعاني تابعه ليست مقصودة وعنيذا نريد فك العبارات فقط من أجل ماذا أن يتفرغ لحفظ المتن وقع اشكال أو لا وقع اشكال والضبط حينئذ يحتاج الى ان ينتهي من المتن بفك عبارات ثم يرجع إلى المتن متوسطا ثم يرجع مره ثالثه بالتفصيل والتعصين ويكون عنده خلل في تصور المسائل لا تذكر له قيود ولا يذكر له المسائل بالمنطوق والمفهوم وشاع ما شاع عند الناس الآن في ماذا في كون الدروس كلها ابتداء وانتهاء من اوله لاخره المتون المتعلقة بالمبتدا والمتوسط والمنتهي بل حتى الكتب التي تعلق عليها وهي من المطولات صار لا بد من مراعاه المبتدئ كيف هذا لا لا لا استوعب هذا لا أفهم أن طالب علم يقرا في مجالس فتاوى ابن تيميه ثم يعلق من أجل المبتدئين هذا كيف هذا يطرد المبتدئ اذا كان مبتدئا يحضر فتاوى ابن تيميه يطنت او الموافقات للشاطبي او الاعتصام او نحو ذلك من كتب الكبار فتقرا ويراعى فيها المبتدئ كيف تراعى المبتدئ هذا تناقض هذا هذا دليل ان المعلم لا يحسن ان يعلم لا يدري كيف يعلم والا كيف فتاوى ابن تيميه تقرا ثم يقال اراعى المبتدي فلا يتوسع في بعض الصروحات من أجل مراعات المبتدي هذا خلل كبير هذا يدل على ماذا على أن هذا القضية والله تعالى اعلم انها صارت سلاحا له للتستر يعني هو الاصل لا يحسن لكن يتستر بمثل هذه المسائل أنه لا بد ان يراعى المبتدي هذا خلل كبير هذا يدل على انه لا يفهم معنى التدريس ولا معنى فتاوبني 100 ولا غير ذلك انتبه لهذا اذا قال يجمع بين طرفيه يعني يحفظ المتن ابتداء وانت يختم الكتاب كاملا ثم بعد ذلك يطلب شرحه ليتفرغ لماذا للشرح فإذا كان الشرح متوسطا متوسعا لن يجد مشقة في ضبطه وانما تاتي المشقه باعتبار ماذا باعتبار أنه ليس عنده وقت هنا يبقى اشكال اخر هذا أنه ليس عنده وقت لضبط هذا الشرح هناك تبقى ماذا تبقى مشكل في فيلجا الى الى الاسهل اللجوء الى الاسهل هذا لا يدل على أنه الأنفع لا تطلب الاسهل انتبه لا تسعى إلى الأسهل الدرس السهل هو الذي احضره الدرس الصعب لا احضره هذا خلل كبير وإنما الأنفع الأنفع هو الذي يعتمد طالب العلم قال يجمع بين طرفيه من الحديث وعلومه والأصولين والنحو والتصريف هذا بيان لماذا لقول في كل فن مختصرا من الحديث مختصرا من الحديث وعلومه الذي وماذا مصطلح او ما يسمى باصول الحديث والأصولين ما هو يعبر احيانا بالاصلين اصول الدين الذي هو العقيده واصول الفقه والنحو والتصريف هذه امثله فقط اذا يجمع بين هذه العلوم يجمع بين هذه العلوم وهذا كلام من ابن جماع لم يبتلى بجامعه ولا بغيرها اذا يحفظ كل طالب من هذه العلوم مختصرا قال ولا يشتغل بذلك كله عن دراسه القرآن وتعهده وملازمة ورد منه كل يوم او ايام أو جمعه كما تقدم يعني في الأول انه ذكر لابد ماذا لابد ان يجعل طالب العلم وردا لمحفوظاته أو يجعل المعلم للطلبة وقتا يراجع لهم المحفوظات وقول ولا يشتغل بذلك يعني به ماذا الاشتغال بحفظ المتون ودراستها عن مراجعة القرآن يعني لا يضيع حفظ القرآن من اجل ان يشتغل بماذا بالمتون هذا الذي عناه ولا يشتغل بذلك أي بحفظ المتون والمختصرات وكذلك دراستها عن دراسة القرآن وتعهده وتعهد ان اراد دراسه القران تفسير القرآن هو وسيله له ويخالف واذا كان المراد بدراسه القران مراجعة القرآن يعني الحفظ لالا يتفلت منه فلا اشكال في ذلك وملازمه ورد منه كل يوم او ايام أو جمعه كما تقدم وهذا يختلف اختلاف الاشخاص يعني ممكن يجعل له ورده كل جمعه ويبقى القرآن معه إن كان كذلك فلا اشكال قال وليحذر من نسيانه بعد حفظه فقد ورد فيه احاديث تزر عنه ومر معنا ان حفظ القرآن ثم نسيانه وردت احاديث لكنها كلها ضعيفه لا تصح والصواب ان يقال انه اذا لم يعرض عنه لم يعرض عنه باشتغال بامور الدنيا فنسيه هذا لا اشكال فيه يحتج لدليل إلى, الى انه ماذا الى انه محرّة. لكن لو اشتغل بالدنيا صار ماذا صار اشتغالا بالدنيا عن الاخره هذا في الجمله جاء ذمه في الشرع إذا اشتغل بالدنيا بتجارة وترك مراجعه القرآن حينئذ يكون فيه ماذا يكون فيه تقديم الدنيا على الاخره ولا شك ان هذا في الجملة مذموم شرعا لكن كونه حرام هذا فيه فيه اشكال اذا لو حفظ القران وانشغل عنه وانشغل عنه بالعلم الشرعي أو بالتدريس أو بالتاليف حتى نسيه أو نسي منه هذا لا يذم لا يذم والله عالم محتادي لا الى ظالم والحديث الوارده كلها فيها يا ضعف قال ويشتغل بشرح تلك المحفوظات على المشاه انظر قدم لك الحفظ اولا ثم بعد ذلك الشرح وهذا لو عنا به أو اعتنى به طالب العلم يتقدم في العلم كثيرا ولذلك من المحسنات للمنهجية أن يجعل طالب العلم في ورقه جميع المتون التي يرغب في حفظها او التي اشتهر عند اهل العلمي عند أهل العلم يحفظها فيجعل له مشروعا في الحفظ هذا جيد حسن وهو أن ان يجمع في ورقة اصول الثلاثه قواعد الاربعه كتاب التوحين الوسطيه عمده الاحكام بلوغ المرام هكذا الورقات الرحبيه فيجعلها في ورقه ثم ياخذها بالتسلسل كلما انتهى من متن شرع في متن اخر لا يتوقف يتوقف الدرس ينشغل المعلم تذهب الدروس إلى آخره ينشغل هو في نفسه يبقى الجدول معه لانه يحتاج الى ساعه الى ساعه ونصف الى ساعتين لسيما اذا اعتاد الحفظ فالوقت حينئذ ماذا يكون أقل وهذا يستطيع اي انسان مهما كان مشغولا يستطيع أن يحفظ يستطيع أن يحفظ ويجعل له كل يوم لو صلى الفجر وبقي الى طلوع الشمس ولا يلزم ان يكون في المسجد لانه سيدد من يشغلهم ولكن يبقى معه في بيتي او في غيري حينئذ يبدا به حفظه وكل يوم يراجع ذلك المحفوظ يتعدى يتجاوز فإذا به في خلال سنه قد حفظ متونا كثيرا سواء كان من المقتصرات او من المطولات يعني الفيات ونحو ذلك وهذا حسن جيد لو عمل به طالب العلم الصراح حينئذ اذا جاء المتن الذي حفظه سي يشرحه من شيخي أو يسمع له شرحا حينئذ صار ماذا صار الجمع بين شرح المتن شرحا معتبرا ومع حفظه صار ممكنا اولى صار ممكنا يتفرغ حينئذ للشرح فينظر شرحا متوسطا او متوسعا للمتن فيعتكف عليه صباحا ومسا بحيث ان بحيث انه لو خرج من دراسة المتن شعر أنه وحسبا هذا ييقن انه قد استشرح المتن على وجهه لذلك الذي يشتغل دائما بفك العبارات حتى في الالفيه فك عباراته لو اراد أن يذاكر ما ادري ما الذي سيذاكره هو بنفسه يشعر انه ليس هناك ما يذاكر ولذلك طلب الاسهل هذا يضر لكن لو علم أن هذه الجزئية تحتاج إلى مذاكرة او حفظ شواهد إلى اعراب شواهد اخرى اذا صار الدرس درسا فحس بماذا أن ثم ما ما يحفظ وتم ما يذاكر لكن إذا وجد أن الشرح ان المتن خمسه أبيات ثم تعليقات على ستة اسطر هذه سهله جدا هذه احفظها حتى العوام ويذاكرها حتى حتى العوام هذا خلل كبير هذا خلل كبير وينتشر في هذا الزمان مثل هذا المسلك ولا في الدورات الصيفيه من اجل ماذا والله اعلم الذي افهمه وان شاء الله لا نسيء الظن بالناس الا من رحم ربك أنه من باب الستر فقط والا إنسان يبقى عشر سنين و20 لا يشرح الا المبتدئين حتى في كتب المنتهين هذا معناه ماذا أنه لا لا يحسن لا سيما اذا كان يحارب يحارب المنهج ماذا هذه طرائقنا العلميه يحارب المنهج فيما يتعلق به بتوسعاته وهذا خلل كبير لو نظرت بالاجرميه وشروحاتها وجدت ان ثم مسائل يتعلق يبدأ به البسملة ويعربها وياتي الكلام بفتح الكاف واحترازا عن الضاء خير كلام تجد قواعد وفوائد شوارد عنيد هذه اذا ذكرت هل يقال بان هذا توسع لا ليس بتوسع ولكن هم لا لا يميزون بين كلام وكلام و يخشى أنه قد تاتي في مسائل يحرج فيها ولا يفهموها حينئذ يغلق الباب من اوله واذا قيل الكلام في اللغة معناه كذا وضبطه من حيث كذا وال هنا تفيد قال هذا خروج عن العلم أي اي مقصود يا مسكين هذا ليس مقصود هذا لا يكاد ان يكون شرح من شروحات العلم إلا ويذكر مثل هذه الفوائد من الازرميه إلى الالفييه وهي تكرر اذا ماذا ماذا يصنع العلم في هذه الشروحات اليس الازرميه لها شروحات متوسعه ولها حواشي اليس الورقات لها شروحات لها حواشي اليس الرحبيه لها شروحات لها كلها فك عبارات الغالب فيها ليس فقه العبارات عندما يذكر فيها قواعد واصول قد لا يفهمه بعض الذي يدرس الآن الازرميه وهذا خلل كبير ولذلك يصيب الإنسان احيانا أنه ينتقل إلى متن آخر يعني مرحله ثانية ويشعر في نفسه لو كان صادقا مع نفسه انه ما تعلم شيء يعني ما استفاد شيء من المتن السابق لانه بقي ماذا قضية هذه فقه العبارات ويمشي وإذا كان في دورات قال عقارب الساعه تطاردني <تصفيق> <تصفيق> لماذا لماذا تأتي اذا <تصفيق> <تصفيق> ولذلك فتح الباب صار يدرس في هذه الدورات من ليس أهل العلم لان ماذا صار المعتمد هو فك عباراته والوقت لا يسمح وكلما جاءت مساله تحتاج إلى الى شرح وتفصيل قال الوقت لا يسمح واذا جاء في مسائل واضحه بين لو قراها الطالب في بيته فاذا به يسرس واذا جاءت المضايق والمسائل الصعبه قال الوقت لا يسمح هكذا هذا النظام الموجود الان وهذا كلام كبير يعني المشكله انه راج وصار بعض طلبه العلم يظن ان هذا هو المنهج الصحيح لا ليس المنهج انظر في الكتب إذا شككت في أي كلام اللي لشخص ما فانظر في الكتب والشروحات الموجودة لاهل العلم انظر في المقدمات التي هي الاجروميه والرحبية والسلم المنورق وكل جميع المتون في العلوم كلها وما يتعلق بها المبتدئات لطلبة العلم انظر الشروحات بالجمله تريد ماذا انها بشرح متوسط وزياده وتجد عليه من الحواشي ما قد لا تجد بعض الفوائد في مطولات هذا موجود قال رحمه الله ويشتغل بشرح تلك المحفوظات على المشايخ وليحذر من الاعتماد في ذلك على الكتب ابتداء لعلاكم صحفيا لما ياخذ العلم من من اهل هذا المراد بل يعتمد في كل فن من هو احسن تعليما له واكثر تحقيقا فيه ان لو كانوا يرون الجمع إلا أن بعضهم يفوق بعضا في العلم وقلنا فيما سبق ان السابقين كانوا يا العلم كله دراسة ثم قد يزيد نظرا في علم آخر عنيد إذا ورد ذلك فهذيكم مقدم على على غيره هذا المعنى هنا في كلامهم من هو احسن تعليما لهم واكثر تحقيقا فيه أحسن تعليما لهم بمعنى ماذا انه يحسن التعليم ليس كل معلم يحسن ماذا؟ يحسن التعليم وليس هنا الحسن وعدم الاعتبار ماذا؟ اعتبار انه يشرح ويذكر الفوائد أو لا يذكر لا وانما في ايصال المعلومه الى المتعلم بمعنى انه لولا لم يكن فهم الطالب من تعبير معين اعاد عليه المساله ببتعبير آخر بتعبير بتعبير آخر ولذلك مره سالت احد المشايخ قلت له كيف اميز العالم الذي يفهم ما يقول وبين الذي لا يفهم وهذه مسألة مهمة جدا ان اعتنيت بها كثيرا كيف تميز بين العالم الذي يتكلم وهو يدري ما يقول ولذلك أنا أقول في هذا الزمن ممن اطلعت عليه أكثر من يعلم لا يدري ما يقول والله تعالى اعلم اسفطراء ولكن هذا الذي يظهر الله تعالى عليه قال لي اذا قلت لو كانت دراسه خاصه طبعا قلت ما فهمت فاعاد عليك الجمله بعينها فلم يفهم إذا قلت ماذا ما فهمت هذه المساله يعني اشرحها لي مره اخرى فيعيد لك نفس الكلام حينئذ تفهم ماذا انه هو لا يفهم إذا كان يعيد عليك المعلومه بعباره أخرى ويتفنن في العبارات وبالجمل وفي, وفي الامثله وينوع حينئذ نتكلم عن فهم ليس كل من تكلم وشرح فهو يدري ما يقول انتبه لهذا ليس كل من علم هو فاهم لكلامه الذي يقول لا سيما في هذا الزمان لا سيما في أصحاب الدالات هذا الذي انيه أن أكثرهم اجهل من حمير اهلهم أكثرهم الا من رحم ربك ممن أخذ العلم في المساجد عن أهل العلم ثم اكمل دراستهم يوجد بعض العلم لا شك لماذا لا نطعن فيهم جمع بين الأمرين هذا ليس داخل لكنهم قله فلا نحتاج للاستثناء لكن السواد الأعظم انهم عوام ليسوا من اهل علم فش هذا متخصص في الفقه وهذا متخصص في الحديث وكل واحد اجهل بفنه ولذلك نجد انه يخطئ في فنه المتخصص فيه وقد تفوت بعض المعاني الدقيقة التي لا يستوعبها ولماذا لأن, لان عنده خلل فيه في الفهمي ظن أن العلم هكذا يؤخذ به بالتخصصات وحدها اذا انتبه لي لهذا المسلك فحسن التعليم هذا لا يجيده كل أحد وانما يجيده من يفهم ويدري ما يقول وأما الذي هكذا يردد أو يحفظ هذا يكون صحفيا واكثر تحقيقا فيه بمعنى ماذا انه يستوعب المساله يستوعب المساله لانه قد يأخذ قولا المياه قسمان قال ابن تمية قال ابن قيم وانتهى فقط ثم بعد ذلك لم يخوض مع مع من تكلم في المساله باعتبار ماذا باعتبار السعه في مفاهيمته ومدلولاتها لو قيل لو مدليه الحنفيه ما يدري قيل ما الذي قرره الاحناف لا يدري لو قيل ما محل النزاع في هذه المسألة لا يدري يظن بعضهم ان الحنفيه لا يثبت عصلا طاهرا وهذا ليس بصواب بل عنده باعتبار الاحكام الشرعيه ثلاثة لكن على جهه التقسيم هذا عنده ماذا عنده قسمان كما نقول أن الكوفيين لا يرون أن فعل الامر قسما مستقلا براسه لكنهم يقولون به صحيح او لا فعند اعتبار الواقع الافعال ثلاثه لكن من حيث التقسيم الافعال نوعان فقط عندهم ماضي ومستقبل والمستقبل المضارع هذا يدخل فيه ما دفع الامر لكن هل معنى ذلك أن صلي ليس فعل, الأمر لا فعل امر لا يقول فعل كذلك عند الاحناف الطاهر الذي لا يطهر هذا موجود باعتبار الواقع لكن لا يجعلون ماذا اصلا فيه في التقسيمين كما ذكرناه في بمحله اذا أكثر تحقيقا فيه اراد به ماذا أن يدري المساله ومحل الخلاف ومناط الخلاف والدليل والترجيح الى اخره وتحصيلا منه وهو كذلك يعني سعة النظر فيه وأخبرهم بالكتاب الذي قرأه يعني الكتاب الذي قرأه المتعلم على معلم إن كان المعلم قد اعتنا بهذا الكتاب فسيستفيد أكثر استفيد استفيد اكثر يعني ولذلك قلت لك المتون المختصرات المشهوره هي المعتمدة لماذا لأنه اذا راد ان يشرحه لابد أن يرجع إلى شروحات اذا سيجد ما يشكل عليه موجودا في ضمن الشروحات ولا ياتي شيء من من عندي الا اذا كان شيئا مستقيما زيادة على ممر ليس ليس شروح المتون توقيفي بمعنى أنه قد يزيد ويستنبط بعض المعاني لا لا توجد وحينئذ يقال كم ترك الاول للآخر واذا كان المتن غير مشهور واستشرحته عند شيخ ما ولم يكن مخدوما حينئذ تبقى اشكالات تبقى اشكالات يبقى ماذا نظر في باعتباري انه بد من شرحه لأن بعض ما ذا يكون فيه ابهام وفيه الغاز ولذلك نظم المغزي في شرح النظمه لي الشمسيه هذا منوتله درست على بعض العلمية في بعض المسائل لم يوجد له شرح لكنه سلس جيد واذا أخذ الجملة ما فيه ممكن أن يكون من الأمور التي ينتقى منها لكن بقيت اشكالاتي ليوم هذا ما ودتنا لا حل لانه ماذا لأنه أتى في بعض المواضع واتى به اصلاحات خاصه كما صلح الشاطبي على بعض الخاصة الخاصه ببالقراء هذه لو لم يبين هو المراد بها ما عرفنا المراد بكذا وكذا الى اخره اولى لا, لا يمكن الوصول إلا اذا بينه او بين الشراح الذين عاصروه نحو ذلك فإذا لم يوجد يبقى ماذا يبقى خلل وهذا في متن واحد فكيف في متون كثيرة فالاولى أن يعتني بماذا بمن حفظ المتن على معلم وهذا المعلم ماذا يكون قد استفاد من من غيره واخبرهم بالكتاب الذي قرأه وذلك بعد مراعاه الصفات المقدمة من الدين والصلاح والشفقه وغيرها يعني قد يوجد من هو أقل في الكتاب ولكنه أكثر دين من ذاك المحقق الذي نقول محقق يذهب لمن الذي ينتفع به يعني ليست القضية هام نظرا للمتن والعلم فقط مسائل دون نظر الى المعلم من حيث الاعتبار السابق الذي كانه سابقا فارد أن يبين لك في كلمته وذلك بعد مراعاه الصفات المقدمة من الدين والصلاح والشفقه وغيرها أنه لو وجد من هو ادنى من ذاك المحقق الاكثر لكن المحقق أقل دينا حينئذ لا أترك الذي هو اقل وعنده من الدين وينتفع به الطالب ليذهب إلى ماذا الى التحقيق لماذا لأنك قد تأخذ من هذا ثم انت تكمل العلم بالنظر والبحث والعلم نوعان علم يؤخذ بالمشافهه ثم بعد ذلك الطالب يدمي نفسه به بنفسه بالبحث فإن كان شيخه لا يجد من قراءته وشرحه على غيره معه فلا باس بذلك عن أن يذهب الى غيره لانه قد يوجد عند بعضه العلم ماذا عنده غيره فاذا ذهب الى غيره يغار اين إذا وجد الطالب من شيخه انه لا يريد حرجا في ذلك فلا باس ان يذهب ويدرس عند غيره اذا كان المعلم لا يتقن العلم الذي اراده فيدرس عند معلم مثلا لا يحسن النحو فيذهب لغيره لا اشكالا فيه لكن إن وجد من معلمي حرجا فيبقى عنده حتى يسر الله عز وجل ذلك وإلا راعى قلب شيخه إن كان ارجاهم نفعا لأن ذلك أنفع له يعني في أخذ العلم واجمع لقلبي عليه على على تلميذه قال ولياخذ من الحفظ والشرح ما يمكنه ويطيقه حاله من غير افثال يمل ولا تقصير يخل بجودة التحصين كما سبق فيه القواعد في الحفظ أنه يأخذ ابتداء في أول امره يأخذ القليل القليل حتى يعتاد وتكون عنده ملكه ثم بعد ذلك لو أراد أن يزيد فلا باس أن يزيد لكن بشرط أن يكون عنده صبر على الاعاده أن يكون عنده صبر على المراجعه واما إذا لم يكن عنده صبر على الاعاده والمراجعه فليبقى على القليل ولو كان عنده ملكة الحفظ ولو كان عنده ملكه لا سيما من لسيما المشغول بعض الناس قد يبتلى مثلا أنه يطلب العلم متاخرا او يطلب العلم مع وظيفه او يطلب العلم مع زوجته واولاده لحال ذلك هذا لا يستطيع أن يتفرغ للعلم مثلا هذا يستطيع مع هذه الطريقه انه يأخذ قليلا قليلا ويصبر مع السنين ومر الأزمان فيكون عنده الكثير ولو كان عنده قدر على الحفظ قل له اترك من أجل الضبط هذا لاشكال في انه قد يتمكن من من العلم ولياخذ من الحفظ والشرح ما يمكنه ويطيقه حاله من غير اكسال يمل ولا تقصير يخل بجوده التحسن لانه في السابق كان يقرا الطالب وقد يحدد هو المراد يعني يقرا الطالب واذا وجد من نفسه انه لا يستطيع ان يستوعب أكثر مما قرأه فليقف فليقف لانه بيده الامر وابتداء وانتهاء والله تعالى علم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين